طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العظيم فموانتِ وَمَا فِي الأررض وَماَا بَنَهُ مَا وَماَا تَحشتَ السَّرَ وَإِن تَجَهَر بِقَوْلِ فَإِن له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم أنا اخترتك فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني, فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد تجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَهَا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا حياة تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى واضم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى لنريك من اياتنا الكبرى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 واشرك في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا طال قد اتيت تسالك يا موسى ولقد كمروة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن قذ فيه في التابوت فقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تنشي أختك فتقول, فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أخرى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 جئت على قدري يا موسى واصطناتك لنفسي واصطناتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا لأنه يتذكر أو يخشى قال والسلام, والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن رب في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها اخرجنا به فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى كلوا وارعوا انعامكم ان في ذلك جئتنا اخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى فلا ناتي انك بسحر مثله فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال ما وعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده تكون بعذاب وقد خاب من افترا فتنازع امرهم بينهم واسر النجوى قال ان هذان لس طريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم اتو صفا وقد افلح اليوم من استعل قالوا يا موسى إما ان انت تلقي و كون أول من ألقى قال بل ألقى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 انما صنع كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى ولا يفلح الساحر حيث اتى فالقي السحره سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له ق لئن آذنا لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن أينا أشد ذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطارنا فاقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤننا قد عمل الصالحات فأولئك فأولئك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 أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يا باسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فوشيهم, فوشيهم من اليمين وأضل فرعون قومه وما هدا يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمنى ونزلنا عليكم المن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 لمن تاب وآمن وعمل صالحا, وعمل صالحا ثم اهتدا وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي سارِع وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضله مستامري فرجع موسى إلى قومه غضان أسيفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وَدَن حَسَنَ أَفَطَلَعَ عَلَيْكُمْ الْعَهْدُ أَم أَرَدْتُمْ أَم أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ الْقَصَامِيرِ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَاهُكُمْ وَإِلَاهُ مُوسَى فَنَسِيَ أَفَلَا يَرَوْنَ أَن لَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلٌ وَلَا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 قال يابن يا أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فاروقت بين بَنِي إسرائيل ولم, ولم ترق بقولي قال قَالَ فَمَا خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فما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 مید پوری چال آخر کمن سو فل انما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 وَس ألَهُ يَومَ القامَةِ حَّ يَمَ ي فَخُ في الص وَونحشر المجرمِينَ يَومَئِذ تَخَافَتُونَ بَيْنَهُم إن لبثتم إِلَّا بِثُم إِلَّا عَشْرَة نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثُم إِلَّا يَوْمًا ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أسفا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعنات الوجوه خواب خَابَ ملا بول میاں مل مین کالی ہے مینو فیل فَلَا فی الخ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 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى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 بل سب فپل نیا آدم إن هذا عدو إن هذا لك ولزوجك فلا آدی زمجل من جن فتشقا ان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 فأكلَا منها فبدت لهما سوءاتهما وطافقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فقعصى آدم ربه فجاء تبا هو ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض تعادوا فان ما مني هدى فمن اتبع هداي فمن اتبع تَبَعَهُ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْطَطُ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى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 فِي ذَلِكَ ل آيات لآياتِ لِؤُلُّهَا وَلَوْ ل كَلمَةٌ سَبَقَتْْ مِ الربّكَ لَكَانَ لِزَامَ وَأَجَلُ مُسََّ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 ترضى ولا تمد عينيك إلى ما متع چلیا زہرو چلیا دنیا دینا ممفی ورز الحلہ کے أَهْلَكَ سولا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 في الاولى ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا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 سلس وی ملا